「あなたのッ話を聞いてくれたらいい ح。 قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت الصلاه الله اكبر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استوى ق ي وصفوفكم و تراسو الله اكبر الله أ ك ب ر سبحان الله و كرهه و اصيل الشيطان الرجيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن أفرأيت لأوتين كفر الذي بآياتنا وقال مالا وولدا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 「あなた方がいいですか?」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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لتبشر به, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا م وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن اله تحس منهم من أ ح د وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد من أ او تسمع لهم ركزا الله, الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله